و َ ل َ ق َ د ا ي س َّ ر َ ا ا ل ْ ر َ ا ن َ ل ِ ل ذ ك ْ ر ِ ف َ ه م ٍ ب د ك ٍ و َ ل َ ق َ د جَاءَ آلَ ف ِ ر ْ ع َ و ن ن ذ ُ ر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتد أ ق ف ا ر ك م خير من ا و ل ئ ك م أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر جرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما إ ن أ ش ي ا ع َ ك م َْ ه ل مِنَ ا ك ر و َ ك ل ش ي ء ٍ خ ل و ه ف ي ا ل ز ب ر و َ ك ل ص غ ي ر و ك َ ب ي ر م س ْ ت ط ِ إ ن ا ل م ت ق ِ ي وقين عند ملكهم وقت د ي ج